ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأما يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون